بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرها في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد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 فأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعم وفي فَيَقُولُ ربي اكرمن وَأَمَّا إِذَا اذا فَقَدَرَ فقدر عليه رزقه فيقول ربي كَلَّا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا صعام <تصعى من> المسكين وتأكلون السراث أسلاً لماً وتحبون المال حفاً جماً كلا إذا دفت الأرض دفاً تَكَّمَ وَجَاءَ رَبُّهُ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادق لي في عبادي وادق